استووا استقيموا واعتدلوا أتموا الصف الأول فالأول استووا الله أكبر <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 یو مجما روس کور مجب ان چال م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 وَإِذْ تخلقُ مِ الطينكَ هيئَة الطيرِ بإزني فَتَ فُخُفهَا فتكُ طَييرًا بإذني, بإذني وَتُبِئُ الأكمهاَا وَأَبصَ بإزْني وَإزْ تُخْرج المَووتَ بِإزْني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 وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا, قالوا آمنا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 قُلْ مِنْهَا وَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ مَنْ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عيدا تكون لنا عيداً لاولنا واخرنا واية منك وارزقنا وارزقنا وان انت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا میرباد کمفی وزیو آگ بل از احد مین ولا سب نم وری مِن دُونِ دون سوب نل سوب نک مو في ات مل سلی کل تا مفینفی الا مینسی کال ملوب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 فلم فی تنی کلر إِن تال کل شہید ب فن بل هذا فنکل عزیز الحکیم ہدیہ جی تحتی فیح ابد ربو لوز لہتی می نو ل الله الله من Allah, Allah.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 الحمد لِلَّهِ الذي خَلَقَ السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاه وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ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 وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عليه ملك ولو ملک مسئن ولو جا ہو جا ہو جلو ال لسال ب أَلَمْ قَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كان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 خو سون سکن فیل ہری و ہو س میلہ لی اللہ سميع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر <تصفيق> اللہ سمع الله لمن حمده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 الله <تصفيق>